فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصا فمن تصدق به فهو كفارة له يَحْكُم بِمَا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم